انوا اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون قام بس صلى الله عليه وسلم لا تش مستواي شمر حياتي وايه هيكسيك حي وهب ولا استي او دابت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 يش نو يفرزكان دوانس يفرزكان اما مؤكدا يعني اسنت عنيك بردوام في عمري خو على اساسم كردويتي ومواظب على السري شرنيجا هر رواتب ببيت او شو دا دكريت وارد خو والسلام هر چنده بلا برأكم <متصفيق> بيست دائما لجهاد نفسي خودا بي، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنسان لخواج ورب ترسى دائما ككر دوايك دا دكى إبليس ليدناجر ذيبوت سرتاه هولد لجال دا نيكى ككر دي شيت هولد هولد دا, هول دا, دا ليت يك دا تجهاد نفسي خودك فناب خوابك للا شيطان. ترسی خوا ترس لخواجای عربی نمودلی خود کتابی تو با غیری خواجای عربی که دسری قرضدار داره بی تو داور خواجای عرب که اخلاص داره بی ببخشه بتحال زیر لشیر کویریار دائما براد تا دم ریده بیلوجی هادا داری تا دم ریده بیلوجی هادا داری چون شیطان نمرد و بر دوام دیو لمن بداو سرمالیپشه ونات خواجای عرب اخلاص مام بی ببخشه همون عاد راست لنج کند د. لسودة دعابة كردي كريء إن شاء الله درست شو كأصل دعاء ويكتو حاجتي خو تشي الأخوة بكيت آية دعاء ختم القرآن هي نخير أو كسي أخلاقي شي جواني نبيت وضلت من منهجم بهذا آية راستا لا كتب عقيدة علماء سلف لا كتب عقيدة باسي أخلاقي شي كردوا شيخ الإسلام رحمته رحمة خواجوري لبلاد العقيدة الوسطية لاخير دا أوجاد فرميه وهم مع هذا يأمرون بمكارم الاخلاق لقل او اصول عقد ياندى اهل سناء امر بمكارم الاخلاق ذكا ونهي لسفساف الاخلاق دا كان كواتا مسالي اخلاق لقل ايمان ربط برم الايمان والحياء قرنا فاذا رفع احدهما رفع الاخر ناكله بوابنا سبلين من هجم سليم وبلام أخلاق اخلاق جوال في مسلمان أخلاقي جوان بي. في عمرى أخو علي صل الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق إنما أذاتي يا حصر من تنهبون الرأوم أخلاق جوان تواوب كم أخلاق دفرن ب بجوان كل ذني أخلاقته كتو عقيدة جوان منهج جوان في أخلاق وروشتيش جوانب أما تو كسيشي للجانبي أخلاقية نزم بيت ما سي عقيده ابو خلق كي بيغمان وتود بيته خالد شي رجل سر عقيده ومنهج نك خلق بان كي ابو بدمت بان جي عندكيت وبفعلا ناش المكان شد انرتينيد خاي جورا هدايت من ده ابو احسن الاخلاق وسيئ الاخلاق شمال لا ده والحمد لله وصلى الله وسلم رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن كنتم لا تعلمون